بسم الله الرحمن الرحيم ميميه القاضي علي عبد العزيز الجرجاني قال القاضي ابو الحسن علي بن عبد العزيز بأيامنا بين الكثيبين بين فالحما وطيب ليالينا الحميده فيهما ووصل وصلنا بين اعطافه المنى برد زمان كان للهو تواما صحبنا به شرخ الشباب فدلنا على خلس افضى اليهن نوما فلم نرض في اخلاقنا النصح مذهبا ولا اللوم في اسماعنا متلوما اذا شاء غاو قاد لحظا موزعا على غيه او شاف قلبا مقسما اعني على العذال او خل بيننا تريك دموعي افصح القول ابكما وطيف تخطت أعين الناس والكرى إلى ناظر يلقى التباريح منهما تنسم رياه وبشره به تناقص ضوء البدر في جهة الحما وعز على العينين لو لم ترغبا من الطيف في إلمامة أن تهوما ولما غدا والبين يقسم لحظه على مكمد اغضى ورأس تبسما فمن قائل لا آمن الله حاسدا وقائلة لا روع البين مغرما بدت سفرة في وجنتيه فلم تزل مدامعه حتى تشربتا دما سقى البرق أكناف الحما كل رائح إذا قلقت فيه الجنوب ترنما إذا اسبلت عيناه لم تبق ربوة من الأرض إلا وهي فاغرة فما ترى الأرض أنجمت متطايرا فإن أنجمت صارت سماء وأنجما تسالبها أنفاسها نفس الصبا وتهدي إليها الشمس شيئا مسهما كأن أبا عمر تخلل روضها ففاح به عرفا وأشرق مبسما إذا زادت الأيام فينا تحملا وحيفا على الاحرار زادت كرما إذا هاب بعض القوم ظلما أظله تجلت مساعي اوليه وليه فأقدما سقى الله دهرا ساقني لجواره وإن كان مشغوفا بظلمي متيما ساشكر ما توليه قولا ونيه فان قصرانا لا باعتذاري عنهما فسحت رجائي بعد ضيق مجاله واوضحت لي قصدي وقد كان اظلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم اعتد الصيانة مغنما اذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظماء أنهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما فأصبح من عتب اللئيم مسلما وقد رحت من نفس الكريم معظما فأقسم ما غرى امرؤ حسنت له مسامرة الأطماع إن بات معدما يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا من موقف الذل محجما ارى الناس من داناه موهان عندهم ومن اكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أسلما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أذانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما فإن قلت جد العلم كاب فانما كابا حين لم يحرس حماه واسلما واني اذا ما فاتني الامر لم اذت اقلب كفي اثره متذمما ولكنه ان جاء عفوا قبلته وانما للم اتبعه هلا وليتما واقبض خطوي عن حظوظ كثيره إذا لم أنا الها وافر العرض مكرما واكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مدمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما وما كل برق لي يستفزني وما كل ما في الأرض أرضاه منعما ولكن اذا ما الأمر الامر لم ازل اقلب فكري منجدا ثم متهما الى ان ارى من لا اغص بذكره اذا قلت قد اسدى الي وانعما واني لراض عنفة متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو ما تجوعا غصة وتكرما فكم نعمة كانت على الحرج نقمة وكم مغنم يعتده المرء مغنما وماذا عسى الدنيا وإن جل قدرها ينال به من صير الصبر معصما على انني لو لم أعد لحربها سواك لقد كنت المصون المحرما فكيف وعندي كل ما يمنع الفتى به عرضه من ان يضام ويهضما وليس ببدع من علاك عنايه تسهل لي ما اعنت المتجهما يقرب مني ما تباعد وانتا ويخفض نحوي ما تصاعد واستما ومن لقي الأملاك منك لموعد تجنى على آكامه وتحكما إذا كان بعض المدح لفظا مجردا ومنت إلى لفظ ضميرا مسلما وما ساعد القلب الودود لسانه على مدحه إلا أطيع وحكما